يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أَنْ تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان لكم رحيمًا ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا